وَجَاوَزْنَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَتَوَقَّعُوا قَوْمًا كُفُوًا قَوُم يَا مُوسَىٰ جَلًّا لَنَا إِلَٰهٌ كَمَالُهُمْ آلِهَةٌ قَدْ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جَارُون إِنَّ أُولَٰئِكَ مُتَبَّرُمٌ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِذَا هَوَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ أَبْغِيْكُمْ في الفاونا يسو منكم سو الله